أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى وآله المستكملين الشرفاء ثم أما بعد فهذا باب ما جاء في الوضوء من الريح من جامع الترمزي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 هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح لوحدهم له كلام كلهم له إيه, إيه كلام تاني فأما قول شعبة هكذا مرفوعا لا وضوء إلا من صوت أوريه يبقى ده قول شعبة حديث عند شعبة بلفظ لا وضوء إلا من صوت أوريه لكن حديث عبد العزيز بن محمد وإحنا عارفين دايما ان الترمذي بيروي حديث الدروردي من طريق كتيبة يعني كأن الحديثين من كتيبة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 فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريح و الخبر الثاني هو الأص يعني خبر الدروردي هو الأص إذا شك أحدنا في وضوءه أو إذا كان في المسجد فوجد ريحا بين أليته أو شك في خروج الريح فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هكذا حديث الدروردي قال وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وابي سعيد يعني في الشك في وجود الريح أو الشك في الوضوء، يعني يا إما يكون في الشك في وجود الريح أو الشك في ما يطرأ على الإيه، على الوض ما يطرأ على الوضوء. والحديث أولاً حديث الشعبة هذا الذي قال عنه الترمزي هذا حديث حسن صحيح ربما من جاءت الأصل يعني ربما من جاءت الأصل لان إحنا كما نقول الترميذي لا يشرب الحسن بالصحة حتى يكون الحديث بهذا الإثناد منفردا بنفسه مستغن مستغن في إثبات صحته عن الوجوه التي وردت لأن لا يقول حسن حتى يكون الحديث ايه ورد من ايه من غير وجه نح ورد من غير ايه الترميذي لا يطلق على حديث حسن حتى يكون الحديث ايه قد ورد من غير وجه النح يبقى تعدد الطرق يعني الترمزي لا لا يذكر في حديث قوله حسن حتى يكون الحديث الحسن حتى يكون الحديث إيه؟ قد ورد من غير وجه النح من غير وجه ايه نحو يبقى عنا بالحسن تعدد الطرق مش عنا بالحسن عند اهل الاصطلاح معناه بالحسن إيه؟ عند اهل الاصطلاح وإن كان عنا بعض هذا المعنى عند اهل الاصطلاح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 يا حسن غريب يا حسن صحيح يا حسن صحيح غريب يا حسن غريب صحيح آه. آه. من جهة اللفظ نفسه حسن ينبغي أن يكون الحديث حديث ايه, آه. الحديث إيه؟ آه. تعددت طرقه تعددت ايه طرقه او تعددت مخارجه او تعددت وجوه آه. تعددت ايه وجوه آه. ولا يقول صحيح حتى يكون صحيحا وإن لم نعلم الطرق التي تعددت منها, منها الخبر تعددت منها الإيه الخبر يعني نقدر نقول هذا السناد قائم بذاته صحيح وإن كان الخبر إيه أسنيد إيه أسنيد كان عرفنا إنه لو أسنيد تانية من قوله حسن وعرفنا إنه صحيح من قوله إيه أه صحيح ها واضح عليه ااا يعني أن قوله هذا حديث حسن صحيح من جهة الأصل لأن الأصل إن الخبر وارد هكذا وردها هكذا لكن مش بلفظ حديث شعب وإلا, وإلا فقد ذكروا هذا اللفظ في هذا الحديث لشعبه من جملة أوهامه من جملة ايه أوهام شعبة من جملة أوهام شعبة وأنه قد وهم وأخطأ فاختصر هذا المجل اختصر ايه هذا المجل وشعبة من من يكسروا الاختصار يعني شعبه من بين ائمه الاثر وحفاظه يكسر الاختصار يكسر الايه؟ يكسر الاختصار يكسر اختصار الخبر ولربما يرويه في بعض المواضع مستقصى ولكن الاغلب يروي ايه؟ ها يرويه ها, يروي ها يعني مثلا ممكن تقف على طريق لشعبه في رواية خبر مستقصة تمام ويكون يمكن مش من مشاهير من مش مشاهير الروا عنه مش من مشاهير الروا عنه وبينما المشاهير يروه لكسرة سماعهم لشعبه، عنده مختص يبقى يكسر شعبة يكسر الاختصار فربما اوقعه اختصار الخبر في الوهن او الخطأ ومخالفة الثقات ايه فين المخالفة التلمزي اراد ان يشير الى هذه المخالفة فاتبع رواية شعبة رواية مين الدروردي اتبع رواية شعبة رواية الايه الدروردي فتجد في رواية الدروردي اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتين فوجد ريحا بين اليتي فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فرق كبير بين الحصر والقصر في رواية شعبة لا وضوء الا لا وضوء الا من كذا لا وضوء إلا من كذا وبين قوله فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ها ففي حديث عبد العزيز بن محمد الدروردي تناول الخبر بعض ما به بعض ما به ينتقد الوضوء بعض ما به ينتقد الوضوء, بعض ما به ينتقد الوضوء. وأما حديث شعبة فكأنه حاصر وقصر قضية نقد الوضوء على ايه ها الريح والايه والصوت ومنها هنا اوقع اختصار الشعب للخبر ها وهما عند عالم من الناس اعتقدوا انه لا وضوء الا لا وضوء الا من الاثنين دول لا وضوء الا من هزاي من الاثنين تهان آه لذلك ذكره ابن ابي حاتم في العلل الجزء الاول صفحة 47 برقم 107 قال سمعت أبي وذكر حديث شعبه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وضوء إلا من صوت او ريح قال أبي هذا وه هذا إيه وه قولي مين ده قول أبو حاتم الرازي ابن أبي حاتم بيقول سمعت أبي يعني أبا حاتم الرازي وقد ذكر حديث شعب عن سهيل عن أبي, عن أبي صالح مرفوعا لا وضوء إلا من صوت أو ريح قال أبي هدوه اختصر شعبة متن هذا الحديث فقال لا وضوء إلا فقال إيه لا وضوء إلا يعني لا وضوء إلا من صوت أو إيه ورواغ أصحاب سهيل عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة في المسجد في الصلاة لكن المقصود ما حكم من طرا عليه شيء على وضوء من ترأ على وضوء شيء على وضوء إيه؟ شيء ما ألهاش النبي مطلقا يعني ما ألهاش النبي من حيث لا ذكر لحكاية ولا لقضية ولا لسؤال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 الموجودة فين في رواية مين شعب لا إله إلا الله إيه لا إله إلا الله دي معناها إيه لا إله إلا الله حصر كل المعبودات الحقه إلا يبقى حصر قصر لما نيجي نقول لا وضوء أفهم ذلك أو أوقع وهم عالم من الناس أنه لوضوء إلا من الاثنين دول بس ولم يكن هذا قصد النبي في الخبر إنما كأن النبي ناقش حالة من حالات ما ينتقض به الوضوء فقال بعضنا يقوم في المسجد فيعتقد ان سمع صوت فلا يخرج حتى يسمع صوت او ايه او يجد ليه. وهذا في اليقين او هذا في الشك بعد الايه هذا في الشك بعد الايه بعد اليقين وليس في مطلق نواقض الوضوء كما حكى شعبة يبقى كأن حديث شعبة مطلق نواقض الوضوء وبالتالي لو كان في مطلق نواقض الوضوء فكأنما حاصر ناقد الوضوء في الاتنين دول لكن حكاية إذا كان أحدنا في المسجد إذا كان أحدنا في الصلاة فشك وجد شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال ورواه سائر أصحاب سهيل عنه عن أبي, عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا فوجد ريحا من نفسه فلا يخرجن حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فرق كبير بين آآ لفظ آآ الجماعة ولفظ, ولفظ ايه ولفظ شعب لذلك وهموا شعب وهموا ايه شعب يبقى ده من جملة اوهام شعب الجبل شعب الايه ها شعبه الضخم قوي آه. يعني مش يقولوا كده حدثنا الضخم عن ابو شعبة أبو إيه بستامي, أبو بستامي. مش كده ولا إيه ضخم لكن يجب يهم قل لأحد إيه إيه لو إيه وأخطأ لازم قل لأحد إيه لو إيه أخطأ فهذه أحد أخطأ إيه شعبة حيث أتى إلى لفظ الخبر فاختصر فأوهم هذا الاختصار هذا المعنى الذي قالوا شعبه لا وضوء ايه لا وضوء ايه لا وضوء الا من صوت او ايه او ريح والخبر هكذا بردك عشان نكون في الصوره بعض اصحاب الصحاح يخرجون يخرجون الخبر لا على احتمال انه صحيح في ذاته انما لبيان شيء فيه كما فعل ابن خزيمه كما فعل إيه ابو بكر ابن ايه ابو بكر ابن خزيمه يعني من حديث شعبه أبو داغود الطيالسي برقم 203، وثلاثة وأبو بكر بن أبي شيبة الجزء الثاني 318، والترمذي كما هاجنا من طريق ها هند مين، هند هو هناء من طريق وكيع برواية هند وكتاب وكيع يعني الطيالسي حيرود نفسه عن مين ها عن شعبة الطيالسي عن شعبة الترمذي ابو بكر بن ابي شيبه عن مين وكيع أبو بكر بن ابي شيبه عن وكيع ابن ماجه من طريق ابي بكر بن ابي شيبه يبقى عن مين عن وكيع يعني ما أبو بكر بن ابي شيبه عن وكيع ومن طريق أبو بكر بن ابي شيبه ابو آه عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه يبقى عن مين عن وكيع آه آه ابن ماجا برقم خمسمية خمسة وثمانين ابن خزيمة من طريق غندر يعني حيروي عن محمد بن بشار ومحمد بن المسن عن مين عن غندر محمد ابن جعفر آه آه آه آه آه ابو بكر ابن خزيمة برقم سبع عشر ابو بكر البيرقي الجزء الاول 117 ابن الجارود الحديث التاني جميعاً, جميعا يعني من طرق عن ايه عن شعبه عن سهيل بهذا اللفظ لفظ ايه لو ضق الا ها إلا من صوت أو, إيه؟ او ريح وهذا الاختصار من جهه شعبه قد علمت انه احال الحديث عن مقصوده ومعناه أحاله عن مقصوده ومعناه وقد رأيت أنه قد رواه هؤلاء الجماعة ورأسهم عبد العزيز بن محمد الدرورد فرواية الدرورد هكذا إذا كان أحدكم في المسجد إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتين فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هكذا من طريق الدرورد وحديث الدروردي كما أخرجه الترمزي أخرجه أبو بكر بن خزيمة عقب رواية شعبة يبقى نفس طريقة من؟ نفس طريقة الترمذي يعني كأن صنيع الترمذي وصنيع أبو بكر بن خزيمة بيوحي أمر ما إن شعبة لو رواه هكذا مختصرا فقد استوفى سياق من؟ ها عبد العزيز بن محمد الدرار. فدي علة ذكر حديث الدرار عقب حديث ايه شعبة. شعبة. يعني التلميزي ساق الأول حديث ايه شعبة. يبقى ساق الرواية المختصرة لشعبه. ثم عقب على الرواية المختصرة برواية مين المستقصى. ومع الاستقصاء بان مقصود النبي من الخبر. يعني مع الاستقصاء بان ايه هاه بان مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذكر الخبر. وانه قد ورد مورد مورد بيان بعض بيان بعض لا ايه لا كله واما حديث شعبة فقد عمل ايه حفر حفر ها واضح يعني حديث عبد العزيز بيان بعض بعض ها بعض نواقض الوضوء بعض نواقض الوضوء واضح ولا ايه اه واما شعبة فكانه قد ايه اقتصر بنواقض الوضوء على الايه على الشيئين الصوت أو الايه او الريح طبعا والاجماع منعقد قبل ورود الخبر الاجماع ايه منعقد على انه لا تنحصر نواقض الوضوء في أي ها وهذا اجماع لماذا ها لماذا وان وقع الاختلاف في بعض نواقض الوضوء وان وقع الاختلاف في بعض نواقض الوضوء لكن الاجماع منعقد على ان نواقض الوضوء ليست هاتين إيه؟ فقط ليست ايه هاتين فقط، تمام؟ فكأنما الخبر إذا كان أحدكم في الصلاة إذا كان أحدكم فين في المسجد فوجد شيئا فوجد شيئا فلا ينصرف فلا يخرج فلا يخرج حتى يجد صوتا أو, إيه؟ أو يسمع حتى يسمع صوتا أو يجد وضح الايه هكذا كما قلنا عبد العزيز بن محمد الدراوري ومن طريقه الترمذي برقم 75 وابن خزيمه 24 هكذا بلفظ إذا كان أحدكم في المسجد جرير بن عبد الحميد الضبي ومن طريقه مسلم ومن طريق جرير ايه ها ها جرير بن عبد الحميد ويروي عن جرير أيضا كتيبه يعني كما روى كتيبه الخبر عن وكيع عن شعبه روى كتيبه الخبر أيضا عن مين عن جرير وعن مين كمان الدراردي الدرار فانت سمعت رواية كتابة عن الدراردي عند من عند الترميز كذلك كتابة عن من عن جرير ابن عبد الحميد الايه؟ الضبي ورواية كتابة عن جرير عند, عند مسلم عند مسلم يعني من طريق جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي غريرة قال قال رسول الله اذا وجد احدكم في بطنك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 ما ي... إذا كان المعنى محيلا لمقصود الخبر ومعناه يبقى لو أحال المعنى لو كانت الرواية لو كانت الرواية بالمعنى أحالت الخبر عن مقصوده وحكمه كانت هذه الرواية حي نايزن غير قايزن يبقى ما يجوز روايته بالمعنى هو ما لا يحيله الرواية أو وجه الرواية عن مقصوده إيه وحكمه فإن حالة عن المقصود الحكم إيه ها أشاروا إليها بالشذوذ. أشاروا إليها بالإيه؟ يبقى الرواية دي، الرواية شخص. الرواية دي الرواية إيه؟ وإن رواها الجبل، وإن رواها الجبل، وقمة الجبل كمان. هاه؟ يعني لو رواها شعب، ولو رواها شعب؟ ولو رام، ولو رواها, رواها ملك؟ ولو رواها إيه؟ مالك يبقى أحيانا الرواية بالمعنى بتحيل إيه؟ هاه؟ بتحيله عن معنى ومقصود. معناه ومقصود. إذا وجد أحدكم في بطنه. يبقى رواية جرير ايه اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكال عليه اشكال عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوت او يجد اريح يبقى دي رواية ايه جرير حماد بن سلمة الثالث مين اه حماد ومن طريقه ابو داود يعني عفان ابو داود حيروه عن مين عن عفان من اثبت الناس في حماد آه آه آه عفان عفان آه أبو يعني من طريق حماد بن سلمة والدارمي 721 أبو داجود برقم 177 والدارمي برقم 721 من طريق حماد يعني عن اسرائيل عن عن سهيد عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا كان احدكم في الصلاه فوجد حركه ايه المعين الفات تناولت الخبر بالايه بالمعنى. لكن مش محيله مش ايه من مش محيله وجد شيئا في بطنه وجد حركه في بطنه ايه ادي شيء وجد شيء في بطنه وجد حركة فيه وكم في المسجد ما المعروف؟ المعلوم انه مش المسجد اللي حيوجد فيه انه شيء موجود في الموجود في المسجد يبقى بطنه ايش كده او ايه فوجد حركة فوجد ها اذا كان احدكم في الصلاة فوجد حركة او اح فوجد حركة آه في آه بطنه فاشكل عليه احدث أم لا احدث أم لا فلا ينصرف لا يخرجن ها لا ينصرف لا ينصرفن حتى يسمع صوتا او يجد أريح حماد خالد الواسطي ومن طريقه ابن خذير ومن طريق خالد يعني خالد بن عبد الله الايه الواسطي عن ابي هريره بنحو روايه جريئه فوجد في بطن وجد ايه ها في بطن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 كان في المسجد وجد في بطنه وجد حركة وجد شيء ظن احدث أو لم يحدث فلا ينصرف حتى فلا ينصرف قوله فلا ينصرف فلا ينصرف وهذا الأصح في رواية الخبر ودليله أن عبد الله بن زيد المازني عبد الله بن زيد ال ان عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه روى الخبر بنحو رواية الجماعة يعني رواية عبد الله بن زيد رواية عبد الله ابن زيد المازني لهذا الخبر ها لهذا الخبر بنحو رواية الايه بنحو رواية الجماعة فقد اخرج الحميد الحميد برقم 413 واحمد الجزء الرابع صفحة 40 والبخاري ومسلم البخاري طبعا للنسخة اللي عندنا السندي الجزء الاول 38.45 والجزء الثاني اربعة ومسلم الجزء الرابع 49 وابو داجود 176 والنسائي المكتبة الجزء الاول 99 وابن ماجا 513 وابن الجارود 3 يعني عقب حديث ايه اه عقب حديث سهيل من طريق شعب سهيل ايه من طريق شعبه وابن خزيمه وعشرين جميعا من طريق الزهري عن عباد بن تميم عباده بن تميم عن عمه عبد الله بن ايه آه. عبد الله بن زيد المازيني المازني اه عباده بن تميم عباده بن تميم المدني آه. عن مين وبعضهم يقرنوا بسعيد بن المسيب يعني الزهري عن ايه آه. آه. عن عباده ايه آه. عباد عباده بن تميم وسعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد المازني قال شكيا إلى النبي شكيا يبقى كأن الخبر نزل منزلة جواب على سؤال لا ينصرف أحدكم كأن شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيء يجدونه في الصلاة الشيء يجدوه في الصلاة فقال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا آه يبقى شكيا إليه الشيء يوجد في الصلاة الشيء يوجد يكون أحدنا في صلاته وكأن السائل قال إيه؟ كما في رواية البخاري قال يكون أحدنا في الصلاة ها فيجد الشيء فيجد الإيه الشيء قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ها يجد ليه. واضح الليه يبقى لذلك في خبر الله بن زيد أصل القصة أن الخبر نزل منزلة الجواب على إيه وأما حديث شعبه فكأنما ورد الخبر مطلقا من غير أن يكون قد ورد ها سؤال سابق فنزل خبر النبي جوابا على هذا السائل مش كده ولا ايه لكن حديث عبد الله بن زيد وكذا روايه الجماعه عن سؤال مما تنبئ ان الخبر نزل منزله ايه الجواب عن سؤال ورد مفاد السؤال ان احدنا يكون في الصلاه فيجد الشيء في بطني فلا يدري احدث ام لم يحدث قال فلا يخرجن حتى يسمع صوتا او يجد ها ريح واضح كما بين حديث عبد الله بن زيد يعني المازني رضي الله عنه قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وعليه حديث أبي هريره من طريق اصح اثنيد ابي هريره يعني معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يقبله لا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يطوض والحدث قالوا ما الحدث يا أبا غريرة ما الحدث يا أبا غريرة قال درات درات وهو الإيه صوت أو فساء وهو الإيه الريح الدرات أو الإيه أو الفساء كما في رواية البخاري في أول كتاب الطهارة حتى ها قال وما الحدث يا أبا غريرة فصره أبو غريرة وكأن أبو غريرة فصر على ما ورد من ايه ها من أصل الخبر تذكرا لما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم شكوا إلي ما يجد أحدهم في صلاته فقال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ففي رواية البخاري لغاز الخبر يعني عند الترمذي كذا من طريق معمر عبدالرزاق ها عبد الرزاق آه. حديث إسحاق بن نصر إسحاق بن نصر المروزي عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضل قالوا وما الحدث يا أبو هريرة عند البخاري قالوا ايه إيه قال درات اللي هو الإيه؟ الصوت أو فساء وهو الإيه؟ الريح آه. وهو